فمن شاء ذكره وما تذكرون إ ل ا أ ن يشاء الله هو أ ه ل التقوى و أ ه ل المغفره